لا الاله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقمت ملحقه وما ادراك ما لحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عاد فأهلكوا بريح صرصد عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما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 لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذنوا وعيه فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكت واحدة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٍ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تخف منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأ كتابيا إني ظننت أن ولاق حسابيا فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم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 القاضيا ما أغنى عنى ماليا هلك عنى سلطانيا ما أغنى عنى ماليا هلك عنى سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه رحيم يصلون ثم في سلسلة ذراع سبعون ذراع ذراع إنه كان لا يؤمن بالله. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله wat aan Allah in gislen, laat je eten, alleen de mislukken. Ik ben niet aangetrokken door wat je en wat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 لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضًا أَقَاوِلُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ مُحَاجِزٍ hij is een geheim dat de en we dat er van een